وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فلذكر فلذكر مثل حظ الأنثيين فلذكر مثل حظ الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام لا ما انصا عليكم غير محل الصيد غير محل الصيد وانتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحملوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا اللذى، ولا القناء، ولا الهدي، ولا القناء. وَلَا أَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُونَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَجَدُ